الله. قوله صلى الله عليه وسلم اقيموا صفوفكم أمر بإقامة الصفوف وهو مأمور به بإجماع الأمة وهو أمر نبي والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها والتراص فيها وسياتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم إن شاء الله تعالى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 الذي قرأناه في الدرس الماضي وتكلمنا على لطائف اسناده وفيه بيان صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقول واقيموا أقيم صفيفكم نذكر أن أبا موسى قبل أن نذكر هذا قال رب الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فهذا كان في الخطبة والخطبة كانت تكون غير يوم الجمعة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر كما ثبت في حديث حذيثة ويخطب الناس في غير يوم الجمعة ولا خرج على الإيمان أو الواعظ أو العالم أن يدرس من وقت أن يصعد ويعظ هنا من ضمن ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله أقيموا صفوفكم. أقيموا كما هو معلوم سعي الأمر وفعل الأمر كما تعلمنا الأصل فيه الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب فقول الشارح أمر بإقامة الصفوف وهو مأمور به بإجماع الأمة وهو أمر ندب فالأمر ليس بأمر ندب وإنما الأمر أمر وجوب وسيأتي بص المساله كما قال الشارف رحمه الله في الباب الثامن والعشرين من كتاب الصلاة فبوض النووي على هذا الباب بقوله باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول فلقصت في قوله أقيم صفوفكم ألا يقف المصلون إلا وقد أقاموا صفوصهم من المساواة والبعد عن الخلل وعدم التراس فالاصل كما قلت الوجوب ما لم تأتي قرينة فكيف وقد جاءت قراء التي تؤكد الوجوب فمثلا أخرج الإمام أحمد وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي بإستاذ حسن عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم اقيم صفوفكم اقيم صفوفكم اقيم صفوفكم ثلاثه او ليخالفن الله بين قلوبكم او لا الله بين قلوبكم ويعجبني تعليق شيخنا في الصحيحه في الاول صفحه 72 على هذا الحديث فقال بعد أن قرر أن اسناده حسن قال فيه وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراث فيها الأمر بذلك والاصل في الامر الوجوب الا لقرينه كما هو مقرر في علم الاصول والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم او لو خالفن الله بين قلوبكم فان مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يصبح وتقرير الكلام على بركة الصفوف واهميه اقامه الصفوف ومساوات الصفوف والتراث فيها يأتي في محله إن شاء الله ولكن هم هنا أن أكتب أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي موسى حديث الباب الذي معنا أقيم صفوفكم هو أمر وجود وليس بأمر ندب كما قرر الشاف يجب على المصلين ويتمثل ذلك في الإمام أن يفوي الصفة مساواتا شرعية صحيحة واليوم مساوات الصفوف قليلة وبعيثة وإن فوّل إمام الصف الأول فقد فعل شيئا كثيرا وكان النبي كما عند السرم يوكل بلالا فيسوي الصفوف المتأثرة يحصل بالإمام أن يحيي هذه السنة وأن يوكل كل مرة شخصا بين الصفوف يوكل الصفوف يسوي الصفوف ومصورات الصفقة تكون بالأعقاب تكون بجانب بعضها بعضا وليس تمرؤس الأصابع وبالتراس ففي صحيح الإمام البخاري بسنده إلى انس رضي الله تعالى عنه قال أقبل علينا وقيمة الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراسوا فاني أراكم من وراء ظهري فالنبي مع أنه كان يرى الناس من وراء ظهره ومع هذا كان يوكل بلالا وكان يحرص على مساواة القصر وكان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على أكتاف المصلي فالإمام ينبغي أن يعلم المأمومين أن يلينوا وأن يبقوا أعرابا يأخذ المسان وقل وقف هنا قدم وهكذا الإمام إن دخل الإنسان المسجد فالامام هو الأمير وهو الذي يتصرف وهو الذي يأمر أن تصلي هناك أن تعال هنا خلف الإمام هناك معروفون ولو جاؤوا متاخرين وهاتذا ولكن مشكوا الى الله الغربه مشكوا الله الغربه كان النبي يؤمر الرجل تابعه الصوم يامر رجلين أن يحملاه ويرمياه في قلب البقير والله إنه أشد من البصل العلم هذه الاحكام لعلنا مكحل أعيننا ذو ياها ولو في ما بيننا ولو في ما بيننا طيب نكمل قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم لي أمكم أحدكم فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك ولكن اختلفوا في أنه أمر ندد أم ايجاب على أربعة مذاهب فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثم كلهم وقال الطائفة من أصحابنا هي سنة وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي فرض عين لكن ليست بشرط فمن تركها وصلى منفردا بلا عذر أثم وصحة صلاةه وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة الصلاة وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى ستأتي المسألة عند الكلام على الجماعة وفض الجماعة والبسط هناك وهنا ذكر الشارح اختلاف أهل العلمي في حكم صلاه الجماعه فمنهم من قال هي مندوبه ومنهم من قال هي فرض على الاعيان ومنهم من قال هي فرض كفايه ومنهم من قال هي شرط لصحه الصلاه وذكر اربعه اقوال الندب وعليه جماهير الفقهاء قالوا سنة مؤكده والقول بالوجوب الفرض وعليه جماهير المحدثين والقول بفرض الكفايه وهو الظاهر من مذهب الشافعيه واختيار صاحب سبل السلام صنعان ومنهم من قال ان صلاه الجماعه شرق لصحه الصلاه وهذا اختيار ابن حزم وجماعه من اهل الظاهر وهو اختيار شيخ الاسلام تقيدين الدين تيميه وتلميذه بن القيم في كتابه الصلاة والبسط في محله ولكنني الذي أراه راجحا أن صلاة الجماعة فرض على العيال إلا في حق المعذور وقد بُوّى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب وجود صلاة الجماعة وعلق عن الحسن البصري أن شابا سأله أمه تمنعه فقال صل في جماعة لا يطع أمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاه له الا من عذر وقال لا ما اجب الى اخر ما ورد كذاب وستاتينا المساله ان شاء الله تعالى في وقتها بتصويرها وذكر ادلتها فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لامكم أحدكم فيه دلاله على ان الجماعه على أن جماعة من الأشخاص لو اجتمعوا فتجب في حقهم الجماعة ولم يكن رجال السلف صالح يعرفون صلاة الجماعة إلا في المساجد وصلاة كل مجموعة في متاجرهم أو في أماكن عملهم أو في بيوتهم فهذه صلاة المترفيين أما في العصر الأول فكانوا يعمرون بيوت الله وكانت المساجد مساجد أسواء ومساجد أحياء ومساجد جوامع مساجد جوامع فأيما أدى في أي مكان أدى المصلي أو المسلم صلاة الجماعة فقد فقطت من ذمته أما أن يصلي الاثنان والثلاثة في متجر. أو في معمل أو في شركة أو في دائرة أو في بيت هذه الصلاة لم يكن يعرفها إسلافنا وهي صلاة المترفين والركعة التي تكتب بخمس أو بسبع وعشرين هي التي يمشى للمسجد من أجبياء كما ثبت عند البخاري وسيأتين بيان ذلك وأما صلاة الجماعة في غير المسجد بأنواعه الثلاثة المذكورة فالركعة بخمسة عشر ركعة كما ثبت عند ابن زجوي وصلات المثال في جماعة لو في بيته أحسن من صلاة فرادة ولكن هذا لا يسقط الواجب من الذمة الله أعلم نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقل تكبير الإمام ويتضمن مسألتين إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناوياً الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح احرام المأموم بلا خلاف لأنه الاقتداء بمن لم يصر إماماً بل بمن سيصير إماماً إذا فرغ من التكبير إذن لما وإذا كبر فكبروا فالمأموم لا يساوي ولا يسبق الإمام ويجب على المأموم حتى تقع صلاته صحيحة أن يسمع الراء من الله أكبر من الإمام ويفرغ الإمام من النطق بتكبيرة الإحرام ثم يقول المأموم الله اكبر وأما إن سواه فنطق معه أو سبقه أو تعجله فشرعه بكلمة الله قبل أن يتم الإمام التكبير فهذه الصلاة لم تقع جماعة لأن هو اقتدى. لن يقضي بعد بإمام وإنما بمن سيصير اماما هذه الفائدة الأولى نسمع الثانية قال والثانية أنه مستحب كون تكبيره المعموم عقب تكبير عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير يسمى بالإنسان للمأمون متى سمع الإمام ألا يتأخر عنه إذا كبر الإمام فكبروا وقلنا لكم هذا كقول العرب إذا ارتحل الأمير فرتحلوا فالمأمور لا يساوي الأمير ولا يسيقه وإن شرع الأمير بالسفر فلا يتأخر المأمور عن, عن الأمير إذا ارتحل الأمير فارتحلوا متى شرع بالرحلة تلحق إذا كبر فكبروا متى شرع بالتكبير واتم تلحق حتى يا المسبوق المسبوك اندخلوا الإمام في الصلاة فيستخبوا للمسبوق أن يدخل في الصلاة مباشره إذا وجد الإمام ساجد لا ينتظر حتى يقول يكبر ويسجد إذا وجد الإمام جالس لا ينتظر حتى يقول يكبر وهو واقف ثم يكدر تكبيره الانتقال للجلوس أو للسجود ويتم, ويتم الصلاة فلا يتأخر المأموم عن الإمام لا في التكبير ولا في الأفعال لا في التكبير ولا في الأفعال نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين الماموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام والمأموم معا آمين وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا قالوا معناه إذا اراد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث وهو يريد التامين في آخره قوله ولا الضالين فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معا الأصل في الإمام أن يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا وإذا وافق تأمين المأموم تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا وافق تأمين المأموم تأمين أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وما حسدنا اليهود على شيء كما حسدونا على التأمين فالأصل في الإمام أن يجهر بالتأمين ومن تبويبات الامام البخاري في صحيحه باب جهر الإمام بآمين وعلق على بن الزبير أنه كان يسمع للمسجد لجه إذا أمن لجه فوت عال، فوت عال كان يسمع من المسجد إذا أمن الإمام وأمن الناس بالتأمين. بل ظاهر أمره إذا أمن الإمام فأمنوه أنه في حال تأمين الإمام يجب على الماموم أن يؤمن. وهذا مذهب الجماهير الفقهاء. ولكن الخلاف متى يشرع الماموم في التأمين؟ هل يشرع كما يقول الشافعية وكما قرر الشارف النووي رحمه الله أنهما يقولان التأمين مع يوافق المأموم الإمام أم أن الإمام يسوق ظاهر الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر الحديث أن الإمامة يبقى اماما والمأموم يبقى مأموما بخلاف ما يقع اليوم في جل مساجد الدنيا فإن الإمام يبقى إماما حتى يرسل التأمين فلما يؤمن يصبح الإمام مأموما ويصبح المأموم إماما ففي جل مساجد الدنيا يؤمن الناس قبل تامين الامام والاصل ان نمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم متى سمعنا الامام امن اذا امن فأمن وفي قوله اذا امن الامام فامنوا يحتمل امرين الاول اذا شرع تلحق اذا بدا بمعنى أن يبقى الماموم ساكفاً حتى يسمع من الإمام آمين فلما يسمع الآ فيشرع الإمام بالتأمين فيلحق الماموم ويحتمل ايضا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أتم الإمام تأمينه وقوله آمين وفرغ من النون في امين فامنوا فبداوا بقولكم امين والقولان قويان اذا امن الامام فامنوا اثمن الامر اذا بدا وشرع فالحقوا او اذا اتم ففرغ من نون امين فامنوا وعلى القولين يبقى الإمام إماماً والمأموم لا يساوي ولا يسبق الإمام في قوله آمين وإنما لرق مأموماً وحتى نكسب أو حتى نوفق لتفصيل ثواب التأمين وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه نحتاج إلى إحياء هذه السنة وأنك أن في التأمين حتى نسمع تأمين الإمام فإن كان تأمينه لا يسمع أو إن كان الإمام حنفيا لا يجهر بالتأمين ففي نظهر الحنفية لا يجهر بالتأمين لا الإمام ولا المعمل. ماذا نسأل نقدر نقدر وننطف في الوقت الذي نشتهد أن يكون على وفق أمري أو إرشادي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قلت إرشاد لأن الإمام ما أمن وعلق النبي الأمر بالتأمين بتأمين الإمام فنتمهل حتى نقدر الامر ونؤمن فهذه سنة مهجورة تحتاج الى احياء واحياءها فيه اجر عظيم ولسيما من قبل الامة يعلمون الناس قبل كل صلاة قبل البدء بتكبير الاحرام تذكرون الناس بهذه السنة نسأل الله عز وجل أن على السنة ومنيتنا يميتنا على السنة ونجعلنا يجعلنا سببا في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وفي آمين لغتان المد والقصر المد آ أو امين امين, آمين أو امين تمد وتقصر نعم قال والمجد اصفح والميم خفيفه فيهما ومعناه اصفحت المين من الخطا ان تقول امين والصواب ان تخفف المين تقول امين نعم قال ومعناه مستجب وسياتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في التامين وما يتعلق به في بابه حيث ذكره مسلم سياتي بعد ذلك نحن الآن في باب السادس عشر من كتاب الصلاة وسيأتي باب التسميع والتحميز والتأمين في الباب الثامن عشر سيأتي بيان ذلك قريبا ان شاء الله نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين يجبكم الله هو بالجيم أن يستجد دعاءكم إذا قول الماموم آمين على الوجه الشرعي من أسباب إجابة الدعاء في الصلاه إذا قلت آمين الوجه الشرعي أن لي يقول قولوا آمين نجبكم الله قولوا آمين كفلات ثم في وقت السجود وقبل ذلك تقول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد تحمد الله وتستشعر أن الله قد سمع حمدك وأن الله يستجيب لك فتنتقل إلى السجود لتدعوه فأممت وحمدت وتهيأت ليش تهيأت الدعاء الآن لذا اشرف صبع في الصلاة أي وضع سجود أن الانسان يكون عد يحقق العبودية في هذا المكان وبعض الكفار أنفى أن يدخل الإسلام وكان يقول أجعل أجزي فوق راسي فموضوع السجود موضع في ظلم لله جل في لكن أيهما أفضل السجود أم القيام السجود هيئته أفضل والقيام ذكره أفضل ذكر القيام خير من ذكر السجود وذكر السجود وهيئة السجود خير من هيئة القيام على المفعلة تفضيل ذنقيم رحمه الله نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين يجبكم الله هو بالجين ان يستجب دعاءكم وهذا حق عظيم على التامين فيتأكد الاهتمام به قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر وركع فكبروا وركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فتلك بتلك تأملوا معي إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر وركع الإنام يكبر ثم يركع صحيح يكبر ثم يركع يكبر ثم يرجل قال وإذا ورشع. كبر وركع كبر وركع يكبر ويركع يكبر ويرجل والمعموم ماذا يفعل لا يتأخر فالإمام يسبق المأموم لكن مقدار ركوع الإمام والمأموم سيان لأن المقدار الذي يسبق فيه الإمام هو المقدار الذي يتأخر عنه المأموم فالمأموم يبقى راكعا بعد قيام الإمام حتى يعتدل وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فتلك بتلك فتلك بتلك مقدار الركوع مقدار الركوع الإمام لا يسبق الماموم بتاخر فمقدار تاخر الماموم هو مقدار خلق الإمام وهذا يؤكد ايش يؤكد ما قلناه من ان الماموم لا تاخر عن الإمام لا يسبقه لا يساويه ولكنه لا يتأخر عنه فبالمقدار الذي يزيد ركوعه هو المقدار الذي يتحول فيه المأموم للقيام اسمع كلام الشارح رحمه الله قال معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره, بعد تكبيره وركوعه وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. وقال مثله في السجود وهذا في السجود كما قرأنا في الدرس الماضي في حديث أبي موسى نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للامام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده وحينئذ يسمعونه فيقولون وفيه دلالة لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد ولا يقول معه سن الله لمن حمده ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي وتاتي بصل الكلام فيه في بابه إن شاء الله تعالى حسن تأملوا معي إخواني هذا هذه القطعة قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال من القائل لمن سمع الله لمن حمده فقولوا خطاب لمن الان للمأمومين فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم لكم يعني الامام الموعظ فدل بهذه القطعه من قال إن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قلنا لهم لماذا كيف استدلتم بهذا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح النبي يقول في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فإيش فقولوا ربنا ولك الحمد وورد عليهم هذا السؤال هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد أم لا يقول الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد فأنتم قلتم إنا المأمومة يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمد فنقول لهم هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد بناء على هذا الحديث ينبغي أن يقولوا لا يقول لأن النبي يقول إذا قال فبني الله ومن فقولوا ربنا ولك الحمد فالنبي نبي في هذا الحديث أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد لكنهم هم يقولون يقول لهم لماذا يقول ما هو دليلكم على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد قال لأن النبي يقول فلوا كما رأيتموني أصلي والنبي قال فنحن نقول لهم النبي قال فلوا كما رأيتموني أصلي وقال صلني الله لمن حمده فكما أنكم استدلتم بحديث أبي حميد الساعدي عند البخاري فلوا كما رأيتموني أصلي فأخلت منه مشروعية قول الإمام ربنا ولك الحمد فنحن ايضا لنا ان نستدل بحديث ابي حميد ونأخذ منه مشروعية قول الماموم سمع الله لمن حمده والمسألة قال الشارخ سيأتي بسطها وهو في حقيقة الامر قد ضبطها سابقا في الباب العاشر وقررنا هناك ان كنتم تذكرون في حديث طويل في حديث أبي هريرة قررنا هناك إن للرفع ذكر وللقيام ذكر القائم ماذا يقول القائم من الركوع ماذا يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد متى نقولها للقيام وكان في ذاك الحديث قول أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله بمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد اذا متى كان النبي يقول سمع الله بمن حمده متى في ايش قال قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد اذا هنالك ذكران ذكر القيام وذكر ايش ذكر الرفع من الركوع للقيام وذكر بعد الفراغ من القيام ولا ترى هل القيام الرفع من القيام مع القيام امر مشترك بين المأموم والإمام أم انه خاص بالإمام مشترك ولا خاص مشترك اذا ماذا يقول المأموم سمع الله لمن حمده والمأموم ان صلى فادرك بعضا وفاته بعض صلى ركعتين فاته ركعتين ماذا يقول فيما ذات كما يقول فيما يأتي لا فرط لا فرط فالصواب ما قرره الشارع الباب العاشر وقد فصل المساله هناك وللسيوط رسالة مفردة في نصرة الجمع بين القول المأمون بين التسريع والتحميد ونصر ذلك من عشر في أوجه والجمع هو نص بإمام الشافعي في الأمة وفصل فيه أيضا الشارع المجموع وغيره وهو مذهب الشافعية وهو الصوار فأصوب الأقوال أن يجمع المأموم كالإمام كالمنفرد بين التسميع والتحميد الله أعلم نعم قال ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده ولذا من السنة قبل أن يبدأ الإنسان بالدعاء أن يحمد الله وعلمنا ربنا في الفاتحه قبل أن نسأله باسمه عليه ونحمده وأن نعترف بقصورنا وبفضله علينا ومشابه كما ورد في كثير الحديث نعم قال وما من يسمع الله لكم يستجب دعاءكم استجابه الدعاء من لوازم السماع ولا يسمع الله سمع الله لمن حمده الله يسمع من يحمده والسمع بالله حقيقي كالبصر السمع حقيقي لله ولكن لا غير السمع من سمع الله له ووقع موقع الرضا والقبول من الله عز وجل فإن الله جل في أولاه يستجب فالاستجابة هي متعلقة بالإرادة والسماع متعلق بذات الله جل في أولاه الله يسمع سماعا حقيقيا فالتشتير السماع بالاستجابة الاستجابة اللازم وهذا لازم سخيف لكن في قوله يسمع شيء زائد عن الاستجابه نعم قال قوله ربنا لك الحمد هكذا هو هنا بلا واو وفي غير هذا الموضع ربنا ولك الحمد وقد جاءت الاحاديث الصحيحه باثبات الواو وبحذفها وكلاهما جاءت به روايات كثيره والمختار أنه على وجه الجواز وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ونقل القاضي عياض رضي الله عنه اختلافا عن مالك رحمه الله تعالى وغيره في الأرجح منهما وعلى إثبات الواو يكون قوله ربنا متعلقا بما قبله متعلقا بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا لذلك قوله ربنا لك الحمد ولك الحمد هذا من اختلاف التنوع هذا من اختلاف التنوع والمفاضله بينهما بعضهم يفضل الواو لأنها أشهر ولأن فيها زيادة لأن فيها زيادة والذكر الذي فيه الزيادة كما ذكرنا في الإقامة أيها الأفضل أن تشفع الإقامة أم أن توتر ذكرنا هذا والأفضل في فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه الأفضل أن ننوع كما نوع وأن نقول كما قال فهذا ثابت وهذا ثابت والحمد لله نقول ربنا لك الحمد ونقول ربنا ولك الحمد هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح وهذا صحيح وهذا الاختلاف كما ذكرنا أكثر من مرة يسميه أهل العلم اختلاف تنوع اختلاف فضاض القولان الصحيحات نعم قال قوله وإذا كان عند القاعده فليكن من أول قول أحدكم التحيات استدل جماعة بهذا على أنه يقول في اول جلوسه التحيات ولا يقول بسم الله وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال فليكن من أول ولم يقل ولم فليكن أول والله أعلم أنا أعين الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل البدء بالتحيات بسم الله وبالله وبعد الختم من الصلاة إبراهيمية كان يقول اللهم مني أسرف الجنة وأود بك من النار مدارها على أناس واعتدى بهذه المسألة عناية قوية صاحب الصحيح الذي ندرس شرحه الإمام أبو الفسين مسلم الحجاج النيفابوري رحمه الله في كتابه البديع التمييز ولا الكتاب يصلنا سامن وقد وصلتنا منه قطعة يصيرة محفوره في الظاهريه وطبعت فقال في كتاب التمييز ص 141-142 بعد ان ذكر الخلل الذي وقع لبعض الرواة بقوله بسم الله وبالله قبل التحيات قال وقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوجه عدة صحاح فلم يذكر في شيء منها قوله بسم الله وبالله ولا في آخره قوله اسال الله الجنة وأعوذ بالله من النار فقوله هنا فليكن من أول قول أحدكم نعم وقال من أولي لكن قول بسم الله قبل التحيات يحتاج إلى إثبات وهذا غير ثابت عند أهل الصنع الحديثية ولذا لا يسرع للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يذكر شيئا في صلاته قبل التحيات فمن اول يعني اول هذه من البيان فلم يثبت في الذكر الا التحيات ولم يثبت من اول ولم يثبت بسم الله وبالله نعم نأتي بزيادة حول القراءة خلف الامام هل ينصف المأموم وهل قراءة الإمام للمأموم قراءة أم لا وهذا باب واسع لاحب تكلمنا بشيء من إيجاز فيما مضى ونفصل لنفرغ من المسألة في فيما يأتينا من كلام إن شاء الله نسمع والقطعة نبهنا عليها أنها ليست من كلام مسلم وإنما هي من كلام أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان في الميل الإمام مسلم رحمه الله تعالى نعم قال قوله وفي حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزياده وإذا قرأ فأنسط هكذا قال أبو قال أبو بكر ابن أختي ابي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال, أبو بكر فقال له أبو بكر فحديث أبيه هريره فقال هو صحيح، يعني وإذا قرأ أن فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته وضعتهها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قلنا هذه ميزة مهمة جدا لمن يقرأ الصحيح لمن مسلم أن يعلم أن أحاديث الصحيح. ما وضع مسلم شيئا في صحيحه إلا ما أجمع عليه وقع خلاف ما المراد من عليه قيل ما اجمع عليه محدثون قاطبة وقيل ما اجمع عليه مشايخه. وقيل ما اجمع عليه أربعة منهم ومنهم من سلم أبو حاتم وابو زرع الرازيان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومنهم من قال وإنما المراد احمد وعثمان بن ابي شيبه ويحيى بن معين وسعيد بن منصور والناظر مستقرئ استقراءا هادئا علميا دقيقا يجد ان احمد نقد احاديث أخرجها مسلم في صحيحه وكذا ابو زرعه وكذا بحا فلم يبق مجال للقول بأنه يريد هؤلاء وإنما الذي أراده مسلم بقوله ما وضعته إلا ما أجمع عليه يريد ما أجمع عليه مشايخه من القواعد العامة لتصحيح الأحاديث فهو ما شد وما اعتمد معايير لم يعتمدها علماء عصره ولكن هو يختار حديثا يراه سالما من عله قادحه ويراه ويراه غيره من مشايخه او من اقرانه او من تلاميذه يراه فيه عله قادحه فقوله الا ما اجمع على المراد الشروط العامه وليس المراد الاحاديث بافرادها حديثا حديثا ثم هل حديث وإذا قرأ الإمام فعنفطو الذي استدل به القائلون بعدم وجوب القراءة خلف الإمام هل هو حديث صحيح أم ليس صحيح هذه القطعة في الحديث في حديث أبي موسى من انفرد بها سليمان بن طرخان التيمي انفرد بقوله وإذا قرأ فانسلطه نتكلم على الانفراد بعد أن نسمع كلام الشاف لكن تأملوا معي ما قرأه أخونا قال قال أبو اسحاق أبو أسحاق هذا قلنا إيش تلميذ مسلم وقلنا هذه قطعة من زيادات ليست من الصحيح هذه القطعة لن نكتبها مسلم وإنما وضعها راوي صحيحه تلميذه ابو اسحاق ابراهيم بن سفيان قال ابو اسحاق قال ابو بكر ابن اخت النضر نكره. لا يعرف لا يعرف اسمه وعرف ابن اخت من قال في هذا الحديث ما معنى قال في هذا الحديث اي طعن فيه وغمز قال في هذا الحديث اي طعنى في هذا الحديث اي حديث واذا قرأ فانصطوا فقال مسلم تريد اخطى من سليمان فهذه المشكلة القديمة الحديثة عند اهل الصنعة والمشتغلين بعلم الحديث متى تقبل زيادة الثقة ومتى تعد شذوذا؟ فعند مسلم قبل زيادة قبل زيادة من؟ قبل زيادة سليمان التيني مع أنه خالف جماعة من الثقات الجبال من أصحاب قتاده فقد بحثت فوجهت التينية قد خالف عشره خالف عشرة من اصحاب القتاده فذكروا الحديث دون واذا قرأ فانصتوا ودون هذا العدد ذكر مسلم مثلا في كتابه التمييز انفراد عبد العزيز بن ابي رواد النافع عن ابن عمر بذكر في صدقه الفطر ذكر الثلث والزبيب فقال لم يذكرها عن اصحاب نافع احد منهم غير هو غير ابن ابي رواد فضاعف الحديث من اجل الانفراد مع ان ابن ابي رواد ثقة وثقة من معين وابو حاتم فمسلم يعد تاركاً ويقبل تارك ذات الثقة وهذا أمر يعود إلى الملكة وإلى الاجتهاد وينبغي أن نعلم ونحن طلبة علم حديث أن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي فمسلم هنا اجتهد فمشى وصحح زيادة التين وغيره لم يمشيها وإنما أعلها نسمع هذا الغير ونعلق بما يستهل الله عز وجل نعم قال فقوله قال أبو إسحاق هو أبو إسحاق إدراهيم بن سفيان صاحب مسلم من الكتاب عنه وقوله قال ابو بكر في هذا الحديث يعني طعن فيه وقدح في صحته فقال له مسلم أتريد أحفظ من سليمان يعني أن سليمان كامل, كامل الشتب والضبط فلا تضر مخالفه غيره وقوله فقال أبو بكر حديث أبي هريرة قال هو صحيح يعني قال أبو بكر لب لم تضعه ها هنا في صحيحك فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته ولكن هو صحيح عندي وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب إنما وضعت فيه ما أجمع عليه ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع احاديث كثيرة غير مجمع عليها وجوابه أنها عند مسلم بصفه المجمع عليه ولا يلزم تقليد غيره في ذلك وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وجوابه وأعلم أن هذه الزيادة وهي قوله وإذا قرأ فأنصت مما اختلف الحصاب في صحته فروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي داود السجستاني أن هذه اللقبة ليست محفوظة وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم المرازي والدرقطني والحافظ أبي علي ليس شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهقي قال أبو علي الحافظ هذه اللقبة غير محفوظة وقد خالف سليمان, قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الففاض على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسنده في صحيحه والله أعلم هنا مسألتان هذه الزيادة في حديث أبي موسى التي انفرد بها التيمي سليمان بن طرخان من سائر أصحاب قتاده والثاني الكلام على حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه واستطرادا نذكر شيئا زائدا وهو حديث جابر وأما زياد الكيني نعم هو خالف سائر اصحاب قتاده فروا حديث ابي موسى دون قوله واذا قرأ فامسط وهذه الزياده لو كانت ثابتة لتداعت الهمم على نقلها فقد أخرج فقد روى هذا الحديث شام الدستوائي وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وأبان وهمام ومعمر وأبو عوانة وعدي بن أبي عمارة روا هذا الحديث عن قتادة دون هذه الأفضل وهم ثمانية قال الدارة في سننه الجزء الأول سفحة 331 كلهم عن قسادة فلم يقل أحد منهم وإذا قرأ فأنسطوا وهم أصحاب قسادة الحصاب عنه وأطال الإمام البيهقي في كتابه القراءة خلف الإمام النفسة في الكلام على هذه المسألة وبيّن بما لا نزيد عليه إعلال هذه الرواية إعلال هذه اللفظة وذكر سنين غير ثمانية المذكورين فذكر حماد ابن سلمة والحجاج ابن الحجاج الظاهري فيستمّل العدد إلى عشرة يكونوا قد هذا الحديث عن قتادة دون قوله واذا قرأ فانصتوا قال الإمام الذهبي كلهم أي العشر المذكورون كلهم عن قتادة دون قوله واذا قرأ فانصتوا ثم نقل مقولة أبي علي الحافظ شيخ الإمام الحاكم من يعرف منكم اسم الحاكم حاكم ما اسمه محمد بن عبد الله ابو عبد الله النيسابوري وشيخه هو ابو علي الحافظ هذا اسمه الذي نقله النووي قال ابو علي الحافظ ابو علي الحافظ هذا والحسن بن علي ابو علي النيسابوري الحافظ الامام محدث الاسلام قال الامام الحاكم عنه واحد عصره في الحفظ والاتقان والورع والمذاكره يوسف ثلاثمائة تسعة وأربعين له ترجمة لتبتر الحطاب قال البيهقي على إثر نقله عن الحاكم مقولة أبي علي الحافظ المنقوله عند الشارع قال ووهن أي ضعفه ووهن الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله هذه الزيادة في هذا الحديث ايضا لبخاري وابن خزيمة ضعفوا زيادة التيني وإذا قرع فأنصتوا وهذا يؤكد أنها شاذة الثقة الواحد إن خالف من هو اكثر منه عددا ماذا يسمى هذا في علم المصطلح ماذا يسمى حديث شاذ والضعيف ان خالف مجموعه الثقات ماذا يسمى هذا في علم المصطلح منكر والحديث الذي معنا ايش شاذ يبقى حديث ابي هريره حديث ابي هريره رواه ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة وشد ايضا ابو خالد من الاحمر بقوله واذا قرأ فانصتوا، وبين شدوده جمع من العلماء منهم ابو حاتم الرازي في العلل ومنهم الامام البيهقي في القراءه خلف الامام ومنهم الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام والشذوذ بالجملة أن الليس وبكر بن مضر روي هذا الحديث عن ابن عجلان دونها وأن سهيد بن أبي صالح وأبو سلمة وهمام وأبو يونس وغير واحد روي هذا الحديث عن ابي هريرة دونها فدل ذلك على أن أبا خالد من الأحمر قد شذ في حديث أبي هريرة بقوله وإذا قرأ فامسح فوافق شذوذ راويين لمقولة وإذا قرأ فامسح يلقى حديث جابر الذي فيه فقراءة الامام له قراءة. هذا الحديث رواه موسى ابن ابي عائشة عن عبد الله ابن شداد عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ الامام فقراءة الامام له للمأموم قراءة فقراءة الامام للمأموم قراءة موسى ابن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وانفرد موسى بن ابي عائشه ايضا بهذا الحديث وخالف سبعه من الثقات فروه هذا الحديث عن عبد الله بن شداد مرسلا دون ذكر جابر فاصبح حديث في قراءاتنا له الصواب انه ايش انه مرسل هذا راي عمه صنعاء من امثال البخاري والدرقطني والحاكم والبيهقي بل قال الحافظ ابن حجر قال الحصام ان هذا الحديث ضعيف والصواب انه من مرسل عبد الله بن شداد خالفنا ان قراءه الامام قراءه للماموم واننا ننسط ان قرأ الامام انما ورد ذلك من خلال شذوذ بعض الروايات وهل الشاذ عله قويه ام ضعيفه تقبل الجبر ام لا تقبل الجبر الشذوذ يا إخوة عند أهل الصنعة الحديثية علة قوية لا تقبل الجبر. الشذوذ لا بشذوذ من رأسه من خطأه من خطأ الراوي. فالشاذ عدم. الشاذ من تمسك الشاذ فكأنما قبض بيده على الماء وظن ان في يده شيء. قراءة الشاد رواية. ضعيفة ولذا قال الإمام العراقي في ألفيته وإن يكن لكذب او شذى او قوي الضعف فلم يجبر ذا لا يجبر ما هو الذي لا يجبر قال وإن يكن لكذب الأستاذ الذي كذاب لا يقبل الجبر والأستاذ الذي ثمت شذوذ راوي فيه لا يقبل الجبر قال وان, وإن, وإن يكن بكذب او شذى او قوي الضعف فلم يجبر ذا الاسناد الذي فيه متروك هذا يقال عنه ايش قلنا لكم ماذا يقال في الاستاذ الذي فيه متروك يقال اسناده ايش ضعيف جدا قوي الضعف فقوي الضعف لا يقبل الجبر الشذوذ والكذب وقوي الضاع لا يقبل لا يقبل الجبر بناء على ما تقدم هل قراءه الامام قراءة للماموم وهل نمسط ان قراءه اليمام عند ائمه الصنعه الحديثيه خلاف شديد وقد بين بشيء من تفصيل والذي يقرأ كلام البيهقي في القراءة خلف الإمام يتيقن على أن وإذا قرأ سأنفق قراءة الإمام قراءة المامور روايات غير ثابتة وبالتالي يبقى ما نصرنا وما أيدنا وما قلنا فيما تقدم من أنه يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام وبدأ نكون قد فرغنا من هذه المسألة لنأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم على مسألة جديدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما معنى كان معناها الطرق ولا الطرق قد يختفي لما ظهر لنا شذوذه الا بتعدد الطرق لما عددنا الطرق أن هذا شد كيف عرفنا الشذوذ تعدد الطرق فتعدد الطرق يزيد الشذوذ شذوذا احيانا تعدد الطرق بضاعف الحديث بضاعف لفظه معينه في الحديث فانتم غير متصورين من سال هذا السؤال غير متصور الشاد الشاذ ان يدخل ثقه في كلام رسول الله ما لم يقله كيف علمنا انه قد ادخل لما عرضنا على الجمع فلما جمع على الطرق بين جذوده لكن هنا نقطه مهمه وهي قد يشد راوي فيدخل كلمه في حديث ابي هريره والكلمه هذه محفوظه من حديث ابي موسى فيكون الحديث صحيح عن ابي موسى ولا عن ابي هريرة فان جاء من طريق اخر بسند مستقل بمخرج مستقل فهذا يبقى شاذ؟ فاذا بقي ذاك ضعيف فالضعيف لا يتقوم الشاد لكن لو ثبت ذاك نقول هذه لفظة شاد لا حديث ابي هريرة وهي صحيحة من حديث ابي موسى او هكذا, أو هكذا. فالشدود وهم انقبح خوف وقع للراوي فلا يقبل الجبر هو من كيسه من رأسه اصلا الشذوذ من رأس الراوي لا يقبل الجبر أبدا هل يجوز لمن أكل الثوم البصر يتخلف عن الجماعة لا لا يجوز أن يتخذ ذلك ذريعة يتخلف عن الجماعة لكن من أكل يقاقب الحرنان وهل الاخراج خاص بزوج النبي صلى الله عليه وسلم لا الاخراج في جميع المساجد ما الفرق بين البطلان والفساد الباطل ما لا يشرع لا باصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع باصله دون وصفه وهذا تفريق عند الحنفيه واما الجمهور فلا يفرقون بين الواجب بين الباطل والفاسد <تصفيق> هذا أخي يقول أشهد الله أم يحبك في الله أصلى الله جمعنا وإياك في ظل عرشه لما لا ظل إلا ظله في قوله من أضل من من اتبع هواه هل الإضلال الكفر؟ لا الإضلال هذا عام بالكفر والفسقي وما شابه نحن طلاب في الجامعة وكما تعلم تعطى المحاضرات على مدار الساعة يتواجد الطلب إلى في جميع الأوقات يصلوا جماعة ثانية إذا كان المصلى لا يوجد له امام راتب يصلون جماعه ثانيه ولا حرج في المسجد الحرام نلاحظ عندما يقول الامام سمع الله لمن حمده يقول آخر على السماعات ربنا ولك الحمد الصواب ان يقول المسنع سمع الله لمن حمده واذا وجد السماعات فمن الخطا وجود المسنع المسمع تبليغ الصوت. فإذا صوت الإمام واصل المعموم فالتسميع خطأ التسميع خطأ وليس بفهيح ما حكم المصلة لتأخر في السجود والإمام في حال الوقوف خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته صحيحة إذا الإمام لا يجهر بامين بي ماذا علينا أجبته في الدرس مقدر ونجيب ما حكم من لا يصلي في المساجد ويصلي بمفرده صلاته صحيحه تسقط من ذمته وان لم يكن معذورا فهو آثم على أرجح الاقوال يحتاج الى توبه رجل اعطاني رساله فيها لبنك استثماري الوسيلة للحرام حرام وهذا يدخل تحت عموم قول الله ولا تعاونوا على الاسم العدوان أخ لم يعطي أخواته الميراث ثم تاب ماذا عليه يعطيه يرضيهن، يعطيهم ما لهن في ذمته مقدار الميراث الذي لهن ويطلب المسامحة ويتحال منهن العلماء هل هل يقال لا يمكن انصح حديثا وهنالك علماء اخر دعفوا العبرة يا اخوان النظر في قواعد الاصطدعه فالخلاف في تصحيحه او قد يكون مستساغا وقد لا يكون مستساغا هل فقد وهذا يكون في دائره الحديث الحسن ولا سيما الحسن لغيره والضعيف اما يأتينا واحد معتوف لا يركب شيء على عقله يقول حيث تواتر يقول هذا موضوع هذا لا, لا يعذر هذا لا يعذر فالعبرة لقواعد اهل الصمعة السكوت بعد الفاتحة لن يثبت فيها شيء وكان شيخ الإسلام الثاني يقول اطاله السجود بعد الفاتحة بدعة فطالت القراءة سكوت خلف البادة الثاتيحة ببعا أما لو سكت قليلا فلا حرج مجموعة أسئلة عن ما جرى في الرياض حول ناس يعبثون بأمن المسلمين وبلاد المسلمين أسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من شرورهم ومن أفكارهم وبعض الناس كما قلت كثيرا فانهم الله من المراهقة بفروجهم فراهقوا بافكارهم وبعض الناس كما قال شيخ الإسلام كالذباب لا يقع إلا ولا يكون له وجود إلا في الأزمات وإلا في مثل هذه الأمور القلقة الإنسان بخير ما لم يستحل الدم فهؤلاء الذين يفجرون بلاد المسلمين باسم الشرع والدين هؤلاء مفسدون مفتئتون على الشرع يستحلون بناء المسلمين وهذه عادة أسلاتهم الخوارج أخبرنا النبي في كثير من الأحاديث أنه في آخر الزمان سيكون الخوارج صولة لا تظنوا أن الخوارج فقط الذين مضوا في كثير من الأحاديث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أناس يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم. ولعل هؤلاء ممن اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين لا يزال الرجل في فسحه من دينه ما لم يصب دما لا يزال الرجل في سعه من امره مهما فعل من الموبقات والمعاصي ما لم يصب دما ما لم يقتل وبعض الناس صلى الله عز وجل العفو العافية يقتل لأنه يكسر. ما يقع القتل عنده إلا لأنه يكسر. صلى الله عز وجل العفو والعافية بعض الإخوة يسأل عن كلام. أو عن موقفي من الشيخ ابن عثيمين وأستغرب جدا من مثل هذا السؤال فقد تكلمت عن مناقب الشيخ ابن عثيمين وخصصت مجلسا في هذا الدرس بالكلام عنه ولكن بعض الناس الذين كما يقولون تصيدون في الماء العكر في درس من دروس التفسير في ظني وان بعض الظن اسم هكذا قلت بالحرف ان الشيخ ابن عثيمين قليل القراءة قليل اقتناء الكتب ولكن الله رزقه علما بسجيته فسجيته مجبولة على العلم فعلمه مقاعد مؤصل وفق قواعد كلية وأشبه الناس بالشيخ بن عثيمين شيخه السعدي والشيخ السعدي أكثر من إدمان في النبر النظر في كتب ابن تيميه بن قيم فأصبح العلم عندهم طوائد فبعض المراهقين المعتوهين في هذا الزمان أخذ كلامي فحدث كلامي في ظني إن بعض الظن اسم واقتصر على قولي إن الشيخ بن عثيمين قليل القراءة قليل على الكتب وحذف الذي بعده وعلق انني اطعن في الشيخ ابن عسيب فابرأوا الى الله من هذه المقولة وابرأوا الى الله من منهج صاحبية فهذا لعب بالدين وطعن عن عمد وانا اتصدق بعرضي على الناس في الدنيا ولكني والله أمام الله بحاجة بكل حسن، فعند الله لا أستمع أحدا أما في الدنيا فوالله لن أرد على أحد إلا مبينا إلا مبينا حقيقة ومن مات كما يقول حزم وليس له عدو قال لا يسوى فلسا حزم يقول من مات في هذه الحياة وخرج منها وليس له عدو لا يسوى ثمثا فدائما الصلحاء والعلماء وطلبة العلم وأرجو الله أن يحشرني معهم دائما لهم محبون ومغضون, ومغضون وأحبابنا ومغضون الذين لا نعرفهم والله أكثر ممن نعرفهم فلا يدير مثل هذا الكلام وفي هذه المناسبة أقول لإخوان إن بلغتم عن أي طالب علم عن أي واعظ عن أي إنسان أي كلام فتثبتوا ويطلبوا الحجة والبرهان ولا تتكلم على أحد بتقليد. اسمع اضحف عن طالب علم تثبت تأكد واسأل تفسر ولا تعقدوا قلوبكم على أن احدا غير النبي معصوم إذا عقدت قلبك على ابو شيخك الفلاني معصوم ثم اكتشفت له واصطأت الضمبه تقص عندك رب فعل. اليوم تغالي في حبه وغدا تغالي في قبحه فمن الأول اعلم, اعلم أنه لا عثمة لاحد إلا لرسول الله صلى الله ونقول لكم القائد الثلاثية التي رددها أيها إذا أردت أن تعرف خطأ شيخش فجالس غيره. لا تغلق عقلك على شيخ ان تريد دين ان تريد علم إن هذا العلم دين فلينظر أحلكم من من يأخذوا دينه لكن لا تأخذ دينك عن واحد كل من زكي وكل من كان على الجادة وعلى من الصحيح خب عمكا منهم لا تقبل ان تأخذ من شخص وان سمعت وبلغت اي شيء تثبت وتيفقد واضطقى من الله وإياكم لما فيه الخير والفاضل اجيب على باقي الاسئلة ان شاء الله في درس غد الفجر درس الجمعة الفجر فيه اجابة على باقي الاسئلة وعلى الاسئلة التي جاءت على شبكة الانترنت صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم